صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة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 قل لا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَذَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيان كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ويفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني